بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين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 يَتَخَبَّأُ وَقَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ونجعلهم آمنين أما كانوا ونجعلهم الورثة ونمكن لهم في الارض ونري في العون وهامنا وجنودهما ممن مما كانوا يحزن واوحينا الى أن أرضعه فإذا حسّي عليه فأنت في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن رده إلي فاجعلوه من المحسن فالسقطه وَقالوا في العون ليكون لهم عدو وحزننا ان قدعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراة فيعون قرة عيني ولن لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واضبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصرين فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّنَّا عَلَيْهِنَّ رَاضِعًا قَدْ يَقُولَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَدْخُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ فَحَمَلَتْهُ وَأَرْضَعَتْهُ وَعَسَى أَنْ يَنفَعَهُ أَوْ يُذْكَرَ اسْمُهُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده واتوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحفين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتفنان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاركرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي ظَنَّ أَنْ يَسْتَغْلِبَهُ بِالْأَمْنِ يَصْرُخُ قَالَ لَهُ مُوسَى كَلَّا وَعِينِ يُمُّذِنَ مَا أَرَادَ أَن يَبْقَى شَبٌّ الَّذِي هَوَعَدُهُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمِّ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى الذين يتعى قال يا موسى, قال يا موسى الَّذِينَ لَا يَسْتَمِرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ صَخْرٌ ج صَخْرٌ إِنَّ لَكَ مِنَّا نَاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفِينَ يَتَرَصَّدُ قَالَ رَبَّنَ نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ولما توجه تلقاء ملين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء ملين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد منه دونه ممراتين تلودان قال ما خطبكما قالتا لا نستحي حتى يزهر الضعاء وابونا شيخ كبير فَتَطَاوَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِنَا أَنذَرتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَطِير فَجَاءَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي عَلَى السَّفْحِ شَاءَ إِنْ قَالَت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخص نجوت من القوم الظالمين قالت إسداهما يا أبت السأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني فما ليحجد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشف عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلي قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين فَلَمَّا قَامُوا مُثَلَّ الْأَجَلِ وَتَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الْقَوْرِنَا وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم لعلي آسيكم منها بخبر أو جزوة من المال لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمل في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عطاك فلما رعاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يا موسى اقبل ولا تقف انك من الامنين اطلق يدك يسجدن بك تخرج بيضاء من غير ثنون مُمْ جناحك من الرهب فذلك مرهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما ساتحين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فَأَوِّلْهُ مَعِي لِئَلَّا يُكَذِّبُونِ إِنْ أَخَافُ أَن قال فنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يطلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفتر و ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وَقَالَ مُوسَى رَبِّ إِنِّي أَعْلَمُ بِذَا آبِ الْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 فاجعلني فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين والتكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخضناه وجنوده فنبذناهم في يم فوجل كيف كان عاصفة الرام وجعلناهم أئمة يدعون إلى المن ويوم الانهام لا يغون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موت الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بطائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت كاولا في أهل المدينة تسلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنَ رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ الْخَيْرِ لِتُنذِرَ لعل كل عللهم يتذكرون ولولا ان تطيل لهم طيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّبُّ وَلَدًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ أُلْقِىٰ فِي كِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَهُوَ أَذَا ۗ بَيْنَهُمَا أَسْبَحُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ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 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يسلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إما كنا من قبله مسلمين أَلَا إِنَّهُمْ يَؤْسَوْنَ عَذَابًا مُّرًّا مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَدَّرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وإذا سمعوا اللغو أعربوا عنه وقالوا لنا وَلَكُمْ ولكم سَلَامٌ سلام عليكم لا نبتذي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ السَّبْعَ الْهُدَى مَعَكَ مُتَخَفِّصِينَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نَمْكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ إِلْطَفًا مِن لَّدُنَّا رِقْبٌ مِّلَّ دُونَ نَا وَلَا كَيِّمَا أَسْرَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ دُقِّرَتْ مَعِيشَتُهَا فَإِن كَمَ تَأْكُلُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا أَوْلِيًّا يَسْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُتِيتُم مِّن شَيْءٍ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعفلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المصدرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين قال الذين حق عليهم الخول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غرينا فبرأنا إليك ما كانوا إلينا يعلمون قيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهسدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين عمي يس عليهم الامن يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من سابع امن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين ربك يا ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تسن صدورهم وما يحللون وهو الله لا إله إلا موت له الحمد في الأولى والآخرة وله السكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل تضمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا قل ارايتم ان جعل الله عليكم منها رترا الى يوم قيامة من اله غير الله ياسيكم باليل من اله غير الله ياسيكم باليل تسكنون فيه افلا تذكرون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 وَلاَازَأنا مِن كلُل أَُّةِ جَهدًا فَقُلناذ تُبُرمادَكُم فَعَه أَ الحَفَِّ الن فَمُون أَا حَفَّل وَبَنَّ عَنهُمَّ كَوا وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَرَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُودِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِكِينَ وابتغ فيما آساك الله الدار وَلَا ولا تنت نطيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۖ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ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 قُلِ اللهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْطَقِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ نَسْنَا مَكَانَهُم بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِن كَانَ اللَّهُ يَبْصِرُ كُلَّ ظَالِمٍ يشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَذَّبَ بِنَا وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاصِبَةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ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 إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا أَنزَلْنَا سُبْحَانَهُ أَيُّ الْقُرْآنِ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ وَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَقُضُّ نَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إليك وادع إلى ربك وَلَا تكونن من المشرفين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجنه له الحكم وإليه ترجعون